وخمسة وعشرين للهجر. الله أكبر. بصوت القارئ مشاري بن راشد لفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.